واللاتي أتينا الفاحشة من نسائكم فستشهدوا عليهم أربعة من فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً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 ان في جاهلتي ثم يتوبون من قريب فاولائك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أذائك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحبون لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرَهَهَا وَلَا تَعْذِلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ